إلا استمعون وهم يلعبون، لا هي تنقلوبهم. وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ Allah berfirman: Rabb mengenalilah segala perkataan di langit dan bumi, dan Dia Maha Pengetahui dan Maha Mengetahui. Tetapi mereka berkata: "Aku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 لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ تعقلون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 لا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون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 لَتَخَذُنَّهُم مِّن لَّدُنَّا إِن كُنتُم فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ Walau man di satau dan bumi, dan yang mengandung tidak berani berhenti dari ibadatnya, dan tidak berhenti beribadat. Mereka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 لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قُلْ هَٰذَا بُرْهَانُكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ من قبلي بل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 كذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الضالين، أَوَلَمْ يَرَ الَّذينَ كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.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 سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشرع والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ أَلَتَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَتَبَهَّتَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مِنْظَرُونَ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 بَل هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ من دوننا؟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 Afa lai ron ana nati al-ardanuqusha min aqrafha? Afahumul ghalibun? Qul innama azzukum bil wahi walai Qul mudhqaah ida ma yunzoon, wa la imassethum nafha min azaab Rabbika, layakulunna ya wa ilana, layakulunna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 Al-Ladin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, dan beriman kepada kebenaran Allah telah datang kepada Ibrahim, rujukkan Dia daripada mereka yang sebelumnya dan kami menjadi orang yang mengetahui. Ia berkata kepada قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين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 وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَامَةٌ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ وعالهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به علامة أَسِلَ عَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ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 ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالُوا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا احْرِقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافِلَتَهُ وَكُلَّ دَعْلَةٍ طَالِحٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ 118. Wauhiyna ilayhim fiala al-khayrati wa iqama al-salaati wa ietaa al-zakaati wa khanu lana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 وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ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 وزكريا إذ ناد ربه رب لا تذرني فردوا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأُصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَها آيَةٌ لِلْعَالَمِينَ إِنَّهَا هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتَ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ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 Inna kum wa ma ta'budun min dungi Allah hafabu jahennem antum laha wadudun Law kan haulaha aliheta maa waradu haa wakulun fiha khalidun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 اِن تَوَلَّوْا فَقُل آذَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ قَالَ رَبِّ حْكُمْ بِالْحَقِّ